بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الأحبة هذه حلقة جديدة من حلقاتنا رمضانيات وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أمور يظنها الناس تبطل الصوم وهي لا تبطل الصوم وسنتابع حديثنا في هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى نظرا لأهميته وحتى لا يقع الناس في الحرج ودين الله تبارك وتعالى يسر بحمد الله وإذا ضاق الأمر اتسع كما في القواعد الفقهية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 بل جعلها يسراً وخيراً وبركةً علينا بفضل الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة وذلك فضل الله سبحانه وتعالى وهذه الشريعة المحمدية جاءت وسطا بين الغلات والجفات فهي في سائر أمورها شريعة وسطية سهلة ميسرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جئتكم بالحنيفية السمحة فسمى حنيفية سمحة سهلة فمن الأمور التي قد يقع الناس فيها في الحرج مقدمات الجماعة فهل مقدمات الجماعة تبطل الصوم؟ مقدمات الجماعة لا تبطل الصوم باتفاق العلماء إلا أنه بعض أهل العلم كره تلك المقدمات خاصة للشباب مخافة أن يتطور الأمر إلى ما لا تحمد عقباه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما تقول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ثم تقول وأيكم كان أملك لإربيه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضبط نفسه أما الناس لا لا لا يضبطون أنفسهم قد ورد في الحديث وحسنه بعض أهل العلم أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في القبلة وهو صائم فأذن له وجاء آخر فلم يأذن له فإذا الذي أذن له شيخ كبير وإذا الذي منعه شاب صغير ولذلك ذهب علماؤنا رحمهم الله من أهل المدينة ومن تابعهم إلى أن القبلة للصائم والمباشرة وما إلا ذلك هذه الأمور كلها مكروهة للصائم لكن إذا ترجح لديه أنه سينزل أو سيقع في الجماع فعندئذ تصبح هذه المقدمات محرمة على صاحبها لأن سد للذريع لأن من أصول الدين من أصول الإسلام قاعدة سد الذرائع وأصحابنا من أكثر من أخذ بهذه القاعدة المسألة الثانية من المسائل التي قد يقع فيها الحرج وهي التبرد بالماء أو السباحة السباحة في المسابح أما التبرد بالماء للصائم بأن يدخل ويغتص في في في الماء في مسبح من المسابح أو في في أي مكان آخر في حوض من الأحواض حوض السباحة أو ما ذلك؟ فهذا كله الأصل فيه الجواز وقد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في شدة الحر يدخل في حوض ماء ويتبرد فيه هذا لا حرج فيه إلا أن الذي يخشى من هو من يسبح في المسابح ويغطص فيها ثم يخرج فيخشى أن يسبق شيء من أنفه أو من أذنه إلى حلقه وهذا يحدث فلذلك نقول للذين يسبحون في نهار رمضان لا في البحر ولا في المسابح احذروا من الغطس وما إلى ذلك لأنه إذا غطستم ودخل شيء من الماء من أنفكم أو من أذنكم أو من أفواهكم إلى أجوافكم فعندئذ عليكم القضاء وقد أفطرتم بذلك الفعل هذا يفطر الصائم وقد يقول الإنسان أنه لم يقصد أن يفطر نقول لقد قد قد غرر بنفسه ولذلك الجائز الجائز هو أن يسبح ويتبرد لكن أن يغطس ويسبح ويأخذ راحته في ذلك فهذا يعني أرى أنه مكروه للصائم مخافة أن يغرر بصومه من الأمور التي تبتلى بها النساء وهن يصنان الطعام للصائم للصيام ذوق الطعام حتى يرين هل طعامهن صالح للأكل أم لا هل الملح زائد أم ناقص هل الحلاوة زائد أم ناقص فهذا لا حرج فيه وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما جواز ذلك للصائم خاصة إذا احتاج إليه نعم كريهة العلماء إذا لم يحتاج المرأة إليه مخاف تأييس يسبق شيء من الحرق وهذا من باب سد الذراع عند أصحابنا رحمهم الله. فإذا ذوق الطعام للمرأة بل أكثر من ذلك جوز العلماء أن تمضغ المرأة الطعام للطفل المرأة ليس لديها آلة تخليط تخلط لها الطعام فتتمضغه وتضعه في في طفلها الصغير فهذا لا حرج فيه إذا لم يخشى يسبق شيء من ذلك عليها أن تمج بعد ذلك الطعام وتتمضمض حتى لا يبقى شيء منه في فيها ويسبق إلى حلقها ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها البخاخ البخاخ الذي يستخدم لضيق التنفس فهذا البخاخ جوز كثير من علماء المشرق خاصة علماء الحجاز والجزيرة العربية وهيئة كبار العلماء وما إلى ذلك في المملكة السعودية هؤلاء وغيرهم من العلماء جوزوا للصائم استخدامه وقالوا إن هذا البخاخ ما هو عبارة عن هو عبارة عن هواء مضغوط ثم يستنشقه الإنسان مباشرة إلى رئته وقالوا علماء آخر محققون من أهل مصر وبلاد المغرب الإسلامي وعلى رأسهم الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله في كتابه ومدونة الفقه إن هذا مفطر للصائم لأنه عبارة عن دواء وهذا الدواء معروف هو الفانتولين ويستخدمه المرء ثم يستنشقه ويبقى شيء من فيه ويبتلعه ولذلك هذا يفطر الصائم وهو أشبه شيء إذا, إذا, إذا قلنا إن البخاخ لا يفطر الصائم فكذلك الدخان لا يفطر الصائم على هذا القياس فلذلك احتياطا للمر إذا كان في نهار رمضان لا يستخدم هذا الدواء إلا إذا اضطر إلى ذلك لكن إذا لم يضطر يضطر إلى ذلك فالاحفظ والأولى أن يصبر حتى يمر اليوم وإذا كان في صيام نفل فالامر واسع لأن اختلاف العلماء رحمه اختلاف العلماء رحمه لكن إذا استخدمه إذا استخدمه في نهار رمضان فلا يفطر لكوني عدد كبير من العلماء قالوا إنه لا يفطر لكن يقضي اليوم احتياطه ولعل في هذا كفاية أقول هذا القول وأستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين قاعد شيء للأشياء أخرى هاكي مشي مشي اذيك اذيك اذيك اخران دمجها في حاجة اخران بحقنة الفرج نديرها في حقنة الشرج تيدخل في فيها تا ذيك القلب هات ناس فيتس القلب في تيدخل